إذ تصعدون ولا تلولن على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.